سبيل العيس أكثره ضرار جهاد واقتتال واحتهام سريت به احتسابا واستبارا فأعطيت الشهادة يا عصامو فأعطيت الشهادة يا عصام سبيل العز أكثره ضرام جهاد واقتتال واحتدام سريت به احتسابا واستبارا فأعطيت الشهادة يا عصام أعطيت شهادة يا عصام عزيزا كنت في الدنيا شجاعا كريما النفس معطاءا هما فللخلان كنتا خن عطوتا وللاعداء قدال حسام للاعداء قدان حسام توطت الحكم قد سروك ظلما يحبك للجهاد فهم لآم فما ما ألهاك عن الذكر وما دار الكرامة والسلامو سلامو ففي الجنات روحك سوف تحيا Ozluluk el malaik